كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مديد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد أي الأحبة الكرام أهلا بكم ومرحبا طبتم جميعا و طابت أوقاتكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلة اسال الله أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرور متقابلين إلا ربنا ولي ذلك والقادر عليه وبعد نس الله لا يخرجنا من رمضان إلا بذنب المغفور وسعي المشكور تجارة لا تموت وأما بعد ايضا فنواصل هذه الوقفات وتلك التاملات الإيمانية مع ايات سوره بن النضير سوره الحش يقول الله جل في علاه ما قطعتم من لينة أو تركتموها قابل على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين هذه الآية أولا معنى لينا أي نقلة شجر قال أهل العلم أن هذه الآية فيها تسلية وتسرية عن المؤمنين مما أصابهم من اذى معنوي من اليهود وأعوان اليهود لما طال الحصار حول حصون بني النضير وأبو الخروج بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإذن من الله جل في علاه بقطع وحرق بعض النخيل التي تحيط بمعسكر اليهود فلما فعل ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم استغل اليهود واعداء الدين هذه يعني الفعل كعادتهم للترويج لباطلهم وايضا لتشويه منهج النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في كل عصر يعني يستخدمون الآلة الإعلامية ضد المسلمين ضد سنة النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يقولون محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يدعو للخير ويدعو لعماره الارض ويدعو لكذا ولكذا كيف يعني يحرق النخيل وكيف يفسد في الارض وكيف أصنع اصحابه محمد صلى الله عليه وسلم ذلك وجعل يعني يتناقلون هذا الكلام لما وقع ذلك لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتحريق بعض النخيل والأشجار وقطعها التي تحيط بمعسكر اليهود في ذلك قال حسان رضي الله عنه عهانا على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير وأيضا قال العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أدام الله ذلك من الصنيع وحرق في نواحيها السعير لما فعل ذلك المسلمون دب الرعب في قلوب اليهود لكنهم أرادوا أن يستغلوا الحدث لصالحهم كما هي عادة وكما هو الإعلام المأجور الآن الذي يسعى لتشويه المنهج القرآني والمنهج النبوي كلما وقع شيء حاولوا أن ينسبوا إلى المنهج الإسلامي كل تقصير وأنه المنهج الذي يعني يسعى للإفساد في الأرض وكذا وكذا جعلوا يقول كيف يقطع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه النخيل أليس هذا من الإفساد في الأرض؟ فكان يعني وقع في نفوس الصحابة شيء من الألم بسبب ذلك شيء من الحزن في ذلك، فطبعا هذه شبهة وهذا شيء لا طبعا ليس من الخير أن تقطع الأشجار وأن تذهب يعني الثمار إلى غير ذلك، لكن. المنهج الإسلامي يقوم على قواعد متينة. أولا إن ال إذا تعارضت مفسدتان فعلينا أن نتحمل الأخف لدفع المفسدة الأعظم. إذا تعارضت أمام المسلمين مفسدتان إحداهما صغرى والمفسدة الأخرى عظيمة عليهم أن يتحملوا المفسدة الأقل لدرء المفسدة الأعظم. المفسدة الأعظم ها هنا. بقاء هؤلاء وعدم خروجهم الذين حاولوا مرة ومرة قتل النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا يعني غرس الفتنة بين المؤمنين وبين المسلمين فهذه مفسدة عظيمة المفسدة الأخف من ذلك قطع هذه الأشجار لتكون سببا في بث الرعب في قلوبهم وهو ما كان بالفعل عندما رأوا ذلك قالوا للنبي صلى ننزل على حكمك ونخرج ونرضى بما تحكم به ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وخرجوا ومعهم ما تحمله الإبل ما عدا السلاح يحملون ما شاءوا من متاعهم ويخرجون لدرء مفسدتهم مفاسدهم ولابعاد شرورهم وإلا السلاح ونزلوا على حكم النبس فنزلت هذه الآية ما قطعتم أيها المسلمون من لينة نخلة أو شجرة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله الله جل وعلا الذي يامركم بالخير ويعلم ما فيه الصالح لكم هو الذي أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكم في فعل ذلك لتحمل المفسد الأخف الأقل الأصغر ودرء المفسد الأعظم ألا وهي بقاء اليهود عليهم من الله ما يستحقون فسر ذلك عن المسلمين وحتى لو كنتم أخطأتم أيها المسلمون فإن الله قد عفا عنكم وجعل هذا الذي فعلتم سببا. لإخراج اليهود الخونه الذين أرادوا قتل نبيكم صلى الله عليه وسلم فلا عليكم فلا عليك فسرية عن نفوس المؤمنين ورأوا أنهم ما فعلوا ذلك إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن ولا وبعد ذلك يقول الله جل في علاه وما أفاء الله على رسوله منهم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 الغنيمة. الغنيمة وهي الاموال التي تكون للمسلمين بعد قتال يكون بينهم وبين الكفار وهذه يعني قسمتها مذكورة في سورة التوبة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فان لله خمس هو الآيات هناك قسم آخر يسمى الفيء هو الاموال التي يكتسبها المسلمون بسبب مشروع من غير أن يقع بينهم وبين الكفار قتال خرج اليهود من حصونهم ونزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وبقي فيء بقيت أموال هذه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت إلى المسلمين من غير قتال انما بفضل من الله جل في علاه وبعدما بث الله جل وعلا في قلوب اليهود الرعب قال الله جل وعلا وما أفاء الله على رسوله منهم أي من بني النظير هذه الأموال وهذا الفيء فما أوجفتم الإيجاف هو الاسراع بالناقة أو بالفرس يعني بالخيل أو بالإبل في أثناء المعركة فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، لا لم يأتي هذا إلا الفير، لا بقتال ولا بكر ولا بفر، ما أوجفتم ولا أسرعتم ولا كان هناك كر ولا فر ولا غير ذلك فيما بينكم وبين اليهود، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، الله جل في علاه هو الذي قدر أن يبث الرعب في قلوبهم وأن يخرجوا من غير قتال ولا كر ولا فر فهذا الفيء الذي جاء حكم رب العالمين بأن الفيء الذي جاء من بني النظير خالصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يشاء بعد ذلك قال الله جل وعلا في إلهية السابعة ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى هذا يدخل في بني النضير وغيرها من القرى قال فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى ولذي القربى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله جل في علا أنزل هذه الآية ليبين كيف يقسم مال الفيء واختلف أهل العلم في هل هذه الآية والآية السابقة التي تكلمت عن فيء بني النظير حكمهما واحد وكل المال الذي يأتي من الفيء يكون له نفس هذه القسمة وذهب فريق من أهل العلم وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله وهو اختيار صديق حسن خان رحمة الله عليه إلى أن هذه الآية التي قبلها حكمهما واحد وأن هذه الآية فيها مزيد بيان, مزيد بيان لتقسيم مال الفائل فهنا قالوا أن هذه الآية قسمت أموال من بن النضير أو من غيرها خمسة أقسام القسم الأربعة أخماس الأولى توضع في هذه الأقسام المذكورة فلله وللرسول ولذي القربة والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم القسم الخامس أيضا يضعه النبي صلى الله عليه وسلم حيث شاء بعض العلماء قالوا لا هذه الآية مختلفة عن الآية التي مرت وهذا الأقرب للصواب والله تعالى أعلم وأعلم بمعنى إن الاموال الفيء التي كانت من غزوة بني النضير جعلها الله جل وعلا خالصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما ما جاء من الفيء من بقية القرى فإن يقسم على خمسة أقسام أربعة أو خمسة أقسام أربعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم السهم الخامس تقسيم مال الفيء من غير بن نظير لأن بن نظير خالص للنبي صلى الله عليه وسلم تقسيم أموال الفيء تكون على خمسة أقسام أربع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهم بعد ذلك القسم الخامس يقسم أيضا خمسة أقسام سهم لرسول الله وسهم لذوي القرب اللي هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب لأن الله جل وعلا منع منعهم من قبول الصدقة ثاني باختصار أموال الفيت تقسم خمسة أقسام أربعة منها للنبي صلى الله عليه وسلم القسم الخامس أي يقسم على أقسام القسم الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم السهم الثاني يكون لذوي القربة وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب لأنهم ممنوعون من أكل الصدقة أو قبر الصدقة فجعل الله لهم نصيبا في الفيء القسم الثالث لليتامى وبعد ذلك قسم للمساكين والقسم الخامس من هذا القسم الأخير لابن السبيل وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة أخماس التي كانت تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء قالوا توضع في مصالح المسلمين العامة وفي الجهاد في سبيل الله وبعض العلماء قالوا سواء المجاهدين الآن أو بعد ذلك أو سواء في مصالح المسلمين العامة الأمر يعني في ذلك يسير يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الف خمسة أقسام الأربعة التي كان يأخدها النبي صلى الله عليه وسلم في المصالح العامة وعلى المجاهدين القسم الخامس لمصالح المسلمين العامة قال الله جل وعلا كي لا يكون يعني المال هذا التقسيم حتى لا يكون المال دولة بين الاغنياء منكم الله جل وعلا يريد أن ينال الجميع من هذا الخير ولا يقتصر النفع على طائفه معينه كان الناس قبل الإسلام يأخذ الأمير ربع الغنائم من غير قبل أن تقسم وإلى الآن يسلط الأغنياء ورجال الأعمال في بعض الدول على المصالح والمؤسسات والأموال ينهبونها ويحرمون منها ذوي الحاجات من المسلمين فجعل الله جل وعلا هذه القسمة كي ينتفع الكل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم قال الله جل في علاه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اقبلوا قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهوا عما نهاكم من تعاطيه هذه الآية وان كان سبب في ذلك لكن الايه معناها اعم من ذلك وما اتاكم الرسول فخذوا في كل شيء وفي كل حكم وما نهاكم عنه النبي صلى الله عليه وسلم فانتهوا حتى إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنها استدل بالآية يعني الآية استدل بها كأصل كأ من العمومات على عشرات بل مئات المسائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر مرة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله فبلغ ذلك مرأة من بني أسد يقال لها أم يعقب فأتت عبد الله بن مسعود وقالت ما مقالة بلغتني عنك ابن مسعود أنك لعمت كذا وكذا وكذا فقال وما أليه لا ألعنوا من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم وهو ملعون في كتاب الله قالت يا ابن مسعود إني قرأت ما بين دفتيه قرأت القرآن كامل فلم اجد ذلك ليس في ذكر للمتنصة ولا للواشمة قال إن كنت قرأتي فقد وجدتي أو ما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتوه قالت بلى قال فإن هذا مما نها عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب نكتفي بهذا القدر ونتابع غدا إن شاء الله أقول قول هذا استغفر الله لي ولكم أسألوا أن يتقبل مننا جميعا صالح الأعمال وأن يخرجنا من رمضان إلا وقد غفر لنا ذنوبنا اللهم أصلح أحوال المسلمين والمسلمات وبدل أحوالنا جميعا لأفضل الأحوال يا رب العالمين ولا تخرجنا من رمضان إلا وقد رضيت عنا أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم عليكم ورحمة الله وبركاته